ص د م ة تجيك من بعد الناس تجرحك. تجرحك يمكن تعديها بحسب الثواني لكن لجتك من ق ر ب الناس تذبحك、الله. عشان تنساها تبيع عمر ثاني يا قلب أ ن ا كم لي ي عاتبك و ن ص ح ك واقولك يا قلب وانت تعصاني اتعب على اللي كل ما جيت يفرحك、الله. لنضيع أ ي ا م ك ت ر ى العمر ف ا ن ي الي ل بيخسرك ما راح يربحك والي ل ب ي ر ب ح ك ل ج ل ك يعاني والي ل بيسترك ما راح يفضحك يفضحك من يرضى عليك الهواني والي ل بيشتمك ما راح يمدحك حتى لو انك مجني تصير جاني والي ل يبي قربك لو ابعد يسبحك حتى لو انك بحر ما بك مواني والي ل يبي بعدك لو يدل مطرحك ما جاك لو كنت مقراب المباني اتعب على عيوني الي ل جات تلمح تلمح بنظرتها لقدرك معاني ولا ا تقرب من بعد القلب تلفحك ه ب ا ي ب الصدمات سم المحاني ص د م ة تجيك من ب ع د الناس تجرحك يمكن تعديها بحسبه ثواني هي. لكن لجتكم اقرب الناس تذبح عشان تنساها تبيع مرفانا يا ق ل يا قلب ريحني عشان ل أ ر ي ح ك ب ي ت ا ل ص ح ي ح ولا بيوت الاماني ب ي ت ا ل ص ح ي ح ولا بيوت الاماني و...